بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والظاهر محتمل أمرين سبق أن الكلام ينقسم أو الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث معانيه القسم الأول وهو النص ولا يحتمل إلا معنى واحدة ذلك المصنف رحمه الله استطرد النفس وهو ليس من المجمل والقسم الثاني الظاهر أي الكلام الظاهر وسيأتي بإذن الله معناه والقسم الثالث المجمل أي لم يتضح معناه المصنف رحمه الله تعالى كما سياتي وضع بدل المجمل العموم وسيأتي الحديث عنه وقد سبق القسم الأول وهو النص والقسم الثاني وهو الظاهر يعني الكلام الواضح وهذا الكلام الواضح قال ما دل أي ما احتمل أمرين أي ما احتمل معنيين وقوله معنيين يخرج بذلك النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا الله الصمد قال أحدهما أي أحد المعنيين أرجح من الآخر ويخرج بذلك المجمل لأن المجمل لا نعرف أصلا معناه وليس هناك معنى آخر إلا إذا بوين وما درك ما فمثل ما القارئة وما أدرك ما, ما, وما أدرك ما يوم يكون الناس مجمل ثم فليس هناك معنى آخر مثال ذلك قوله سبحانه عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نذرت للرحمن صوما قد يتبادر للذهن أنه هو الصوم عن الطعام والشراب، لكن صرف بدليل كما قال مصنف ويؤول اي يصرف إلى غير معناه الظاهر بدليل ما هو الدليل في الآية؟ فلن أكلم اليوم إنسية فدل على نصرهم ليس هو الإمساك لي ذلك قال ويؤول الظاهر يعني نصرفها معناها الظاهر بسبب الدليل ومثل أيضا كان تقول رأيت أسدا فلو أتاك شخص قال رأيت أسدا المعنى الظاهر هو الحيوان المعروف فحتى نصرف هذا المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح وهو المؤول نحتاج إلى دليل ما هو الدليل مثل لو كانت معركة قريبة من عندنا, من عندنا معركة قريبة ثم أتانا رجل وقال رأيت أسدا في القتال وندليل على المراد به التشبيه الأسد بالشجاعة لذلك قال عن هذا التحريف للمعنى ويسمى الظاهر ويسمى ظاهرا بالدليل يعني حرفناه بسبب دليل وجب ذلك ثم بعد ذلك ذكر العموم وهو قسم الثالث. قال والعموم وقد تقدم ذكره. العموم ليس من أقسام الكلام الثلاث التي سبقت. وإنما العموم, وإنما العموم نوع من أنواع الظاهر. فالأصل أن يجرى على ظاهره لأنه كلام واضح. إلا إذا دل دليل يصرفه عن غيره. قولي سبحانه. وإن الإنسان هذا عام لا في خسر. فما تدليل صرف عن هذا المعنى إلا الذي نعمل. فليس جميع الناس في خسران. وإذا كان نعم، وإذا كان الدليل، وإذا لم يكن هناك دليل يصرفه، فيبقى الكلام على ظاهره. فيبقى الكلام على في وروح مثل قول سبحانه الرحمن على العرش استوى هذا كلام ظاهر وليس هناك دليل يؤوله إلى غير معناه الحقيقي فلو قال استوى يعني استولى نقول ليس هناك دليل على أن معنى استوى استولى وهكذا ويكون بذلك المصنف رحمه الله قد انتهى من تقسيم الكلام من ناحية وضوحه نص ظاهر مجمل وقلنا لو استبدل المسنف بدل المجمل بدل العموم بالمجمل لكن أن أولى نعم الله وعلى الله صلى الله عليه وسلم الحمد.